فينبئون بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نوّذيا للصلاة من يوم الجوعة فسعوا إلى ذكر الله فسعوا إلى ذكر الله ودر البيع ذلكم خير لكم إنكم تعلمون فإذا قضية الصلاة فإن تشر في الأرض وبتغ من فضل الله وذكر الله كثيراً عَنْكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُرِ فَاضُوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ